الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا What? فَلَعَلَّكَ <تصفيق> بَعْضُهُمْ فمن أظلم ممن افترى يرى <تصفيق> تجدا له ولين مرشدا، وتحسبوا. Amen. وَأَنَّ السَّاعَةَ لا ريب فيها فِيهَا يتنازعون بينهم يَبْعَثُ euh إِنَّا <تصفيق> أَغْتَبَنَا <تصفيق> تحلون فيها من أساور من ذنب تحلون ويلبسون ثياباً هبراً Er zijn twee نابو وطففناهما بنقلو وجعلنا بينهما ذراع إن الجنة God um do <sweird noise> One well, Dat is wel... لفضيله لون <تصفيق> تسمع عليه صبرا وما zo. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبر تا اذا بلغ بين uh <laughs> them وكان وعد ربي حفظ وتركنا بعضا Ja, إِنَّا النابلسي انن في <تصفيق>